الله على فاطمة محمد وعلى وصحبه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصوت واضح بارك الله فيكم الحمد لله طبعا هذا القانون الجديد أنا ما أعرفه تكتب لكم خمسة وتاخذ هذا القانون الجديد نقول الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويثبتنا وإياكم على دينه إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه أحبابي وإخواني في الله انتهينا بالأمس بفضل الله أقول فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى حول موضوع اليوم نتكلم عنه بإذن الله جل وعلا واستدل الإمام رحمة الله جل استدل استدل الإمام رحمة الله جل وعلا علي محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاث وذكر من ضمن العبادات التي ينبغي أن يعتقدها المسلم وأن يدين الله جل وعلا بها وهي عبادات قلبية وهناك عبادات في اللسان وهناك عبادات في الجوارح فذكرنا نحن من ضمن العبادات الرجاء والخوف والتوكل واليوم بإذن الله جل وعلا نذكر إن شاء الله تعالى عبادة قلبية من العبادات على وهي الرغبة والرهبة والخشوع هذه ثلاث عبادات ذكرها الإمام رحمة الله جل وعلا عليه وقال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين فاستدل الإمام رحمة الله جل وعلا عليه بهذه الآية العظيمة على الرغبة وعلى الرهبة وعلى الخشوب وأصل الرغبة أيها الأحباب أصلها في اللغة هي من السعة في الشيء فإذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه قال سبحانه وتعالى مبينا هذا يعني كيف يحرص المسلم أن يكون راغبا في الشيء أن يكون راغبا في الشيء. قال جل وعلا عن المؤمنين إن إلى ربنا راغبون. إن إلى ربنا راغبون. ولا شك أن يعني بمعنى أننا نحرص أشد الحرص. إلى أن نتمسك بدين الله جل وعلا فنرغب فيما عند الله جل وعلا وإذا قيل رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه أي لا يريده ولا يتمناه وزهد فيه كما قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه أي لا يزهد ولا يترك ملة إبراهيم الحنيف إلا من سفيه نفسه إلا من اختاره طريق السفاهة والضلال ولا شك أن كل من اختار طريق الضلال بعد بيان لي، فلا شك أنه سفيه الله سبحانه وتعالى هنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولا شك أن الرغبة أمرها مهم وهي قريبة من الرجاء فقد ذكرنا الرجاء فيما مضى في دروس قد مضت فما الفرق بين الرجاء وبين الرغبة نحن ذكرنا الرجاء هو التمني أن يرجو الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم وهذا طلب لا بد منه وما الفرق بينه وبين الرغبة ما الفرق بينهما لقول العلماء رحمة الله جل وعلا عليهم أن الفرق بين الرجاء وبين الرغبة أن الرجاء هو طمع عندما ترجو أي تطمع بما عند الله سبحانه وتعالى ولا بد على المسلم أن يطمع فيما عند الله وأما الرغبة فهي الطلب ترغب أي تطلب أرغب في الشيء أطلبه أما الرجاء فهو الطمع فإذا رجع الشيء طلبه فإذا الرجاء طمع وإذا قوي وإذا قوي الطمع أيها الأحباب إذا قوي الطمع يعني إذا طمع الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى يطمع الجنة ويطمع هذا النعيم وهذا لا يأتي بإيش بالأمان لا يأتي بالأمان فإذا قوي الطمع صار طلبا صار إيش طلبا يعني إذا علمت علم اليقين بأن الله جل وعلا أعد لعباده في الجنة المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون من هؤلاء المؤمنين الذين الذين يكونون تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وتحت عنايته جل وعلا فإذا قوي الطمع فعلا سيصبح طلبا ورغبة وترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد رغب عباده في طاعته رغبهم في طاعته جل وعلا وأمرهم بها فقال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإذا وإلى ربك فرغب بمعنى ينبغي عليك وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لجميع الأمة فإذا فرغ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أي اجتهد في العبادة وأنت هادئ البال إلى اجتهد في الدعاء اجتهد في الدعاء فارغب إلى الله سبحانه وتعالى وعليك أن تجتهد في طاعة الله جل وعلا يقول الامام السعدي رحمة الله جل وعلا عليه يقول اعظم الرغبة في اجابة دعائك وقبول دعواتك ولا تكن ممن اذا فرغوا لاعبوا واعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين وقد قيل إن معنى هذا أي معنى هذه الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب معناها أيها الأحباب فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء. إذا فرقت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فرغب في سؤال إيش في سؤالي مطالبك في سؤالي مطالبك عليك أن ترغب إلى ربك جل وعلا وتدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب منه هذا معنى الآية والله سبحانه وتعالى قسم الناس الى قسمين وهم صنفان لا ثالث لهما الناس صنفان راغب وراهب راغب وراهب راغب فيما عند الله من الثواب النعيم من الثواب والنعيم المقيم وراهب أي خائف من عذاب الله وعقابه وكثيرا ما يجمع القرآن بينهما بين الرغبة والرهبة. ولا بد على الإنسان أن يكون مستعد حتى وإن قصر مع ربه حتى وإن عص الله جل وعلا فلا بد أن يعلم أن أن الأمر ما دام أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم فليستبشر بخير وليرغب بما عند الله جل وعلا من ذلك الثواب والنعيم المقيم وفي نفس الوقت إذا تذكر فليكن خائفا من عقاب الله جل وعلا ومن عذابه فالإنسان في حال المعصية ربما تغيب عنه هذه الأمور أليس صحيح؟ الإنسان في حال المعصية ربما قد تغيب عنه هذه الأمور حول قضية الرغبة وقضية الرهبة فعندما يعصي الإنسان ربه ووقع بهذه المعصية ثم تذكر فإذا تذكر فليكن راغبا بما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم ويطلب ذلك ويسأله جل وعلا وفي نفس الوقت كذلك أن يكون راهبا أي خائفا من عقاب الله جل وعلا لذلك كثير ما جاءت النصوص تجمع بينهما بين الرغبة والرهبة قال الله سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ويقول جل وعلا كذلك في سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم أدعوا ربكم أمر من الله أدعوا ربكم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فهنا ربنا جل وعلا يأمرنا أن ندعوه خوفا من عقابه وطمعا في جنته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرغبة والرهبة كان يقول عليه الصلاة والسلام رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة إليك أي طمعا في ثوابك وخوفا من عقابك فلا بد علينا جميعا أن نرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم ومن الثواب الجزيل وليس عطاء الله جل وعلا أيها الأحباب ليس عطاء الله جل وعلا كعطاء المخلوق اعلم أن عطاء الله جل وعلا أوسع وأشمل وأكرم سبحانه وتعالى لذلك يقول جل وعلا رسمكم ويقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما تعلمون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ويقول جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل من يرزقكم من السماء والأرض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 من نعيم مقيم ولنرغى بما عند الله جل وعلا من رزق واسع ولنرغى بما عند الله جل وعلا من رحمة قد وسعت وسعت رحمته كل شيء فلذلك هذه الرغبة اذا تحققت في قلب العبد المؤمن لا شك وصل الى الدرجات العليا، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الراغب في كتابه المفردات يقول عن الرهبه نحن ذكرنا قلنا الرغبه والرهبه الرغبه عرفناها هو الطلب وأما الرهبه فهو الخوف الرهبة هي الخوف الرهبة في في أصلها في في أصلها في اللغة الخوف يقول الإمام الراغب في المفردات الرهبة والرهب مخافة من من تحرز وإطراب كما قال جل وعلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي لأنتم أشد خوفا واضطرابا في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى ويقول جل وعلا وظلم جناحك من الرهب من الرهب أي من الخوف من الفجأ والامام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول والرهبة الخوف المثمر الرهبة هو الخوف المثمر للهرب من المخوف الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف منه من هو والله سبحانه وتعالى فإذا خاف الإنسان ربه هرب إليه فليس صحيح كل شيء تخافه كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا خفته هربت إليه سبحان الله والتجأت إلي وتوسلت به وافتقرت بين يدي فالله سبحانه وتعالى هو قال سأنت إن شاء الله تعالى فهو أقول فإن الرهبة كذلك هي عبادة لا تنبغي إلا لله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإيايا فارهبون ويقول جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون أي خافوا من الله سبحانه وتعالى وارهبوا منه جل وعلا فليرهب العبد مما عنده جل وعلا من العذاب والنكال الذي حقيقة لا يطاق يعني لا يطاق هذا العذاب وهذا النكال أيها الأحباب أقول لا بد أن نذكر أنفسنا بالعذاب الأليم الذي أعده الله جل وعلا للعصات من الناس من المجرمين والكافرين والمنافقين فهذه التذكرة تدفعنا أيها الأحباب إلى أن نتمسك بديننا إلى أن نخاف أن لا ننحرف عن دين الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وهو يصف هذا العذاب يقول سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يعني ما يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب وهو واقع لا محال ويقول جل وعلا إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هذا العذاب سيناله كل من لم يخف من الله سبحانه وتعالى ومات إذا مات ولم يتب إذا مات ولم يستغفر الله جل وعلا إذا مات على معصية الله إذا مات على الكفر والضلال فلا شك أنه سينال هذا الجزاء لأن الله سبحانه وتعالى بين في أكثر من آية حول عذابه جل وعلا للمجرمين لأن الله جل وعلا قد أقام الحجة فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبيّن سبحانه وتعالى الحق من الباطل فلا حجة أمام الله جل وعلا لهؤلاء العصات والمجرمين يحتجون أمام الله سبحانه وتعالى بعد بلوغهم الحجة والبيان والحق الذي بين أيديهم فإن أعرضوا لا شك أنهم سينالون هذا العذاب إذن أحبابي وإخواني في الله وأخيرا أقول الخشوع لا بد كذلك أن يخشع المؤمن ومعنى الخشوع أن يخشع قلبه وأن تخشع جوارحه لله سبحانه وتعالى قيل في الخشوع أنه الخوف الدائم في القلب لا يفارقه أبدا وقيل الخشوع هو التواضع وقيل الخشوع هو التذلل والخضوع وقيل هو الحزن وأصل الخشوع السكون أصل الخشوع السكون في اللغة أصلها أصل هذه قال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن رسكنت وهدأت خشعت لطاعة الله سبحانه وتعالى وكل هذه الأقوال التي ذكرناها كلها تدل على معنى واحد كما قال الإمام يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قال والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون هذه معاني الخشوع في أصل لغة العرب الانخفاض والذل والسكون كما ذكرنا الآية وخشعت الأصوات للرحمة أي سكنت وذلت وخضعت تصور كل الأصوات ستوقف كل الأصوات لا تتكلم لا ينطقون يوم يقوم الروح والملائك أذن له الرحمن وقال صوابه هنا كل الأصوات تتقف وخشعت الأصوات ويقول جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت ومن ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة ساكنة هادئة منخفضة ما فيها نبات صح إذا كان هذا حالها تشعر بها أن الأرض فعلا خاضعة وذليله وساكنه ولكن حين ينزل عليها الماء قال جل وعلا ومن آياته أن كثر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت تحركت وربت أنبتت وهكذا تعبير القرآن العظيم لمعنى الخشوع فأصل الخشوع لا بد أن يكون في القلب أن يخشع قلبه، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح ذكر في الأثر أن رجلا كان يصلي فكان يعبث في لحيته كثيرا فقال فيما أظن قرأته قديما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه نظر إليه وقال قال هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قال هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يعني القلب إذا لم يخشع فلا شك أن الجوارح تابع للقلب. وهكذا اللسان تابع للقلب. فأصل الخشوع لا بد أن يكون في القلب. القلب إلى أن يخشع الإنسان في عبادته لله جل وعلا لا شك أن الجوارح ستنقاد وستكون مأمورة باتباع هذا القلب لذلك يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ففلاح الإنسان جعله الله جل وعلا أن يخشع في صلاته ومعنى يخشع أن يتدبر بما ما يقرأ أن يتدبر بما يسبح به أن يتدبر هذا المصلي بما يستغفر وما أشبه ذلك بما يقرأ فلا يتلعي الإنسان يصلي مجرد حركات يؤديها ثم يذهب إنما ينبغي على الإنسان حين يصلي أن يخشع قلبه وأن يتذكر أن هذه الصلاة هي آخر الصلاة يصليها لا بد علينا أن نتذكر إذا أردنا أن نصلي فعلا ونخشع فاجعل آخر عهدك في الدنيا هذه الصلاة فكيف لو قيل لك أنك ستموت بعدها مباشرة كيف ستصلي لا شك أنك ستحسن صلاتك وستخشع وستدعو دعاءا ما فيه من البكاء والحسن لماذا؟ لأنك خلص ستفارق الدنيا فلا بد عليك أن تتذكر أن هذه الصلاة التي تصليها تجعلها آخر الصلاة وتذكر أنك بين يدي الله جل وعلا واقف بين يديه كما ستقف يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسها إلا همس ما يتكلمون من شدة الخوف والفزع ومن شدة الموقف فلذلك ينبغي أيها الأحباب أن نحقق هذه المعاني الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي